وغضب الله عليهم ولعنهم وأعذ لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إن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 عجّل لكم هذه فعجّل هذه وكفّ أيديا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 لا يبلغ محله ولو لرجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن تطئهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق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 وكفّى بالله شهيداً محمد الرسول الله والذين معه أشدّا وعلى الكفار رحماً بينهم تراهم تراهم ركع يبتغون فضلاً من الله ورغوانا سماهم في بجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فَآزَرَهُ فاستغلف فاستوى فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزرع علي يغض بهم الكفار